يمشي ليه عالايح لوراك رايح تعلمناش غير يوم يمنا رايح تعلمناش غير يوم يمنا يمشي ليه عالايح يا ليالتي الحادي عشار وانتهت ولياني لا ظلت إلي وليان ولا ظل عيني قبل معي حدي ادينا قبول ما تم شروك بعيني انظرت نظره الاخيره لهم شفت اجساد هواني صحت ابن حبيبي لسا بعيدكم ما تشفنوكم واحنا بها ظن حرق وخيمنا واحنا بها ظن حرق وخيمنا ويم الشريعة هاي صحيت واني الوجوه اللي كانت بي الخيام وجوه تغيبت بالدم تصوف فوقي الرمال اختفت بالطعاف على عيمكم اختفت بالغاثر يبدو ولا ظل بعد ملكم على ما تجبر المكسو انظر جثاثكم عالغبرة نومة المن عاتيب المن ألومة روح أتزلمنا حر جوخ يمنا روح أتزلمنا حر جوخ يمنا. يم الشريعة طايح لواكم الشرير على طايح لواكم احن واتذاكريل حالي وحيم بعالم ما دخل تلكار بلاي ولياي ديوم يحيطوني دخال تلك ربلع وعباش تسدل رائد عيوني اطلعيد من كار بلع وشيع شمري الخير علمته يعلم دليلي من يمشي ضاعني سياط الاعادي ايش قفهماتني هذا علمنا حرقه وخيمنا هذا علمنا ارقوخ يمنى يم الشريعة طايح لواكم هاي البوادي تنزف دباكم يم الشريعة طايح لواكم هاي البوادي iphdibar iphdibar iphdibar iphdibar iphdibar الدار بالكلفة مرة انظور ومرة التعي في عيد للأجساد أشوفي الأكبري بجانيب وبجانيب أبوه السجاب وما عرت لي على الروس كيل رايش طرف ميعاد عقوب اهلي الشام اوغاب يسيرب مج ابن زياد آيا زماني ش عندك خفايا عقب الهواشي نطلع سبايا جمرة ألمنا يحرقو خيامنا جمرة ألمنا حرقو خيامنا يم الشرير عا طايح طايح لواكم يم الشرير طايح لواكم بلاام امور حشد الدنيا عقوب وهجت بني عاش بعد شعاعي نوح عقوب شمعة عريس جاسم كفي ييل العيلة العبا الصريح على النهر نايف وسف جسمي قمار مرعي الحلقي الروح والصارم لو ما يخوتي نفقد قمارنا ما هل أعادي تسلب خديرنا و حرقا خيمنا ولالي همنا حرقا خيمنا في ام طايح لورا ام الشريعه طايح لورا او على التربه وروحان يا احلى ما فيا ويوم ال 40 نرجع ويلي الشيام جاي اجي بالروس وياي احد وتردد تبع لي يا وروي منيل يسور حالات واحكي اشماء يمر بي ساعه اصيح عنكم مشينا انا هموني مرت علي انا وبهذا همنا حرق خيمنا وبهذا همنا حرق خيمنا يا ام الشريعه طيب hayy biwato rihat alamna gerga khayna at alamna gerga khayna yem الروح يمي الجثث ع الظبر تفاي على الأخو وتمساح دمي لي يجري من نحر إذا جيت لقيت حشين جسم أموالسدي بقبرة أقل أفراقي وفراقيك أفراقي إني بي ويزغري وبنوحي أرجاع اذكر مصابي بجوراي لوميه سلبا وحرمنا حرقه وخيمنا سلبا وحرمنا حرقه وخيمنا يم الشريعه الشاعر جابر الكاظمي